بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل الطيبين الطاهرين بعد أن أنهينا قمدة الروايات التي قد يتخيل أنها مختفة ما نحن فيه من روايات التحليل نرجع لكي مذكركم ب كلام السيد الخوي رحمه الله عليه ثم نشرح التعليقات التي عندنا كلام السيد الخوي هكذا كان يقول كان يقول اخبار التحليل لا تخرج التصرفات المعاملات عن الفضوليه لانها حينما لا تكون قد صدرت هذه المعاملات من الشخص مستندة إلى تلك الأخبار تبقى فضولية وبعد أن صدرت المعاملة ثم يطلع على أخبار التحليل هذه الأخبار تصبح بمنزلة إجازة المتاخره فهذا دليل على أن الإجازة المتأخرة تصح في المعاملات. هذه كلام السير الخوي رحمة الله عليه. ولدينا لدينا عدة تعليقات على هذا الكلام اولا ان الطائفه الاولى التي كان مفادها فقط تحليل الاعماء اكثر من هذا فقط تحليل الاعماء أحلي نصيبك من الفئ كي تطيب ولادتهم وأحللنا وأحللت أنا أيها النصيب من الفئ لشيعتنا كي تطيب ولادتهم يعني أن الأمة التي وطأها الشيعي فالنطقة التي تتحقق ليست زنا حتى يصبح ولد الشيعي طيباً ظاهراً غير ما علاقه بالزنا هذا والتحليل كافي للخروج من زنة ما أنا ربط برسالاته إجازة عقد ما موجود اصلا اجنبيه عن هذه الطائفه اصلا اجنبيه عن بحثنا هذا كيف ذكر هسائل اخوي ان مات اصلا لا علاقه لها بمساله المعاملات فقبل المساله ان الامه كل ذات للشيعي الذي وقعت الامه بيده بالطرق المعلومة مو انه يروح يسبق أماتان مو بعض الشكل. بالطرق المعلومة الشيعي الذي وقع وقعت بيده أماتون حللت له تبقيها ليس زمن خلاص وأي علاقة لذلك بمسألة بلع الفضولي حتى نرى أنه الحلية الإجازة التي لم تصل هل تخرج المعاملة عن الفضلية أو لا خب التعليق الثاني روايات تحليل الخمس بالأنفال ماذا يقصد بتحليل الخمس بالأنفال الخمس بالمقدار الذي حل وضعنا حدود تحليل الخمس قلنا ليس المقصود أن الشيقيقين ما يتعذق بماله الخمس هذا محلل لك وانما المقصود ان الشياطين ما يصل اليه مال في خمس وذاك الذي اوصله اليه لم يكن خمس اما لانه لا يؤمن بثقة التخميس او اذا كل شيء نقول اذا قلنا باطلاقها تشمل من يؤمن بفكرة التخميش لكنه أنه فاسق ولا يخمس ثم يصلني ماله هم بالطرق المعلوفة مو أني أسلق ماله لا ماشي بالطرق المعلوفة يصلني ماله الإمام يقول ما عنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم هذا تحليل صح تحليل هذا التحليل بما نفسره هناك اختمالان رئيسيان في هذا التحليل إما أن المقصود التمليك وإما أن المقصود الإباحة تصر إما أن المقصود التمليك وإما أن المقصود الإباحة والشيعي عادة الشيعي يتملك أو يستبيح إن كان مؤمنا متبينا فإما أن هذه دوايات واصلة إليه فيتملك أو يفض نفسه حق اختصاص, حف اختصاص أو تملك لان ذوات واصل اليه اذا هم موصل اليه فاما هو جاهل المساله فتملك او انه وضع يد اختصاص جعل لنفسه حق اختصاص او احتمال اخر ان نحصل الاحتمالان الرئيسيان هما هذا إما أنه يتملك ويملك وإما أنه يرى لنفسه حق اختصاص و يضع يده لا بطرق السرقه على مثالها إنما بطرق المأنوفة هكذا والاحتمال الوسط بين الاحتمالين أن نفصل بين المنقولات وغير المنقولات، ففي الآر مثلا نقول مجرد إباحة لأنه رواية قالت إلا أن يقوم قائمنا فيجبهم بسق ما في أيديهم لو كانت تمديك بعد ليش يجبيهم بسق ما في أيديهم وغير وبالنسبة لغير النبغلق لا يملكوه يملك ويتملك وملك يسكي سواء هذا أو ذاك إن كان ملكا فقضية أجنبية عن مسألة إجازة الفضولين صار ملك. صار ملكة الإمام ملكه بس إما مقلقان أو في منقولات صار ملكة وصار ملكة. ملكة إذن القضية لا علاقة لها لمسألة أنه بيع ما لا يملك وبعدين تأتي الإجازة أخبار التحليل لما تصل يكون من اجل الاجازه قبل هذا ان كان المقصود مقصود الامام عليه الصلاه والسلام التمييز وإن كان مقصود الامام عليه الصلاه والسلام إعطاء حق اختصاص الإباحة معنى ما إعطاء حق اختصاص حق اختصاص ولو مؤقتا بالنسبه للارض مؤقتا مثلا الى ان يقوم قائمنا عبد الله وفرجه ان كان المقصود هذا ايضا حق الاختصاص كافزا في التبادل الذي بلغ لانه هو المقصود بالتبادل تبادل العلقه العلقه احيانا القه ملك واحيانا القه حق الاختصاص هذا نحن نقول في أيام الغيبة إذا وضع يده بشكل معلوف الشكل معلوف عن طريق السرقة إذا وضع يده على أرض أنفالية وبعد ذلك يستطيع أن يدع ينغل ملك من على على على الأرض الألف لا تملك ولا تملك لأنه يقول إلى أقربها قائمون يأخذ الطاش مما في أيديهم إذن لا تملك لكن هل حق الاختصاص اللي صار عنده يبيع يعني يتبادل يتبادلون فيما بينهم في, في ما من إضافة إلى المال إغراضة حق اختصاص أو إغراضة الملك. قل فأين الفضول أصلاً؟ ما هي علاقة هذه الموارد كلها من الفضولية؟ كلها تبيع عن فضولية. ولا أعلم كيف صار هذا التصور أن هذه الروايات مرتاحة إذا لما سالت إجازة الفضولي لأنهم أول ما تصرفوا تصرفوا من دون وصول هذا التحليل لهم فكان فضولي وبعدين إنما ما صار بمزلة الإجازة المتأخرة هذا تعليقنا الثاني وتعليقنا الثاني لنفترض أنه هذا فغولي وان هذا التحليل إذن, إذن سابق مو إذن, إذن سابق ولكن لنفترض صحة كلام الشيخ خوي، وهي أنه هذا الابن السابق لم يخرجه عن كونه فطليا. خب، فلتكن هذه الروايات عن خلاف القاعدة دليلا على أن الابن السابق مصحح، رغم أنه على طبق القاعدة. من المفروض أن يكون مصحح، هذا لأنه لم يستند الأجدون لم يستند إلى إرث الآذن، فكان فضولي. لكن خو الروايات دلت على أن الإرث السابق يصحح على الفضول فنقول. كيف يكون هذا دليلا على أن الإجازة المتأخرة تصح إن أردنا أن نمشي وسط القواعد وقلنا القواعد الاوليه تدل على أن الإجازة المتأخرة تصح إما ببيان السلخوة أو ببياننا البيان الذي التي مرت في أبحاث الأيام السابقة إما ببيان السيل قيل تصحح او بياننا تصح ان نظرنا الى ذاك وقلنا لا فرق بين الابن السابق والاجوده المتاخره اذا من احتاج لهذه الروايات إنما تمسكنا بهذه الروايات لاننا اما لا نؤمن بان المقتضى القاعده صحة الإجازة أو حتى إذا نؤمن فعلا لباطن النظر عن إيماننا هذا لا بدش حتى ندخلها الآخر. قل فإن الذي يكن هذا وفقا للقاهدة أو غرابا النظر عن كونه وفقا للقاهدة حتى ندخل بحث الرواية. قم من قال أن لا فرق بين الإذن السابق والإجازة. لاحقا فالروايات وردت في الإذن السابق نتعدى إلى الإجازة اللاحقة مع مناسب نقول مختار القاعده لا فرق بين السابق واللاحق فهذا مختوى القاعدة إلى المخطم السوية رواية إذا لا ثم قال أنه لا فرق بين إذن السابق والإجازة اللاحقة فالذي يبدو لي أن أخبار التحليل بكاملها وبكل أخصانها وبكل روايتها أجنبية عن التصحيح، بيع الحلول للاجازه اطلاقا ولا علاقة لها بهذا الناس وبهذا باعتبار أننا انتهينا من المطلب الذي بيدنا وإلى ندخل المطلب آخر بعد من الدر نكمل قبل التعطيل نرفع البحث هذا وموعدنا معكم إن شاء الله يوم الأحد الخامس من ربيع الأول